نب الني ليته يدسون دم في قلبه يسكن كيف يلقى ربه عصيا خالق الأكوان من يحسن خالق الاكوان من يحسبه لا بلان الله حتى جلاني يا أهل باللقا يأذن ودون منكم جنة والجفا تعذيب من يفطن والجفا تعذيب من Děkuji. من فاستمسكي واثبوتي من فاستمسكي واثبوتي